الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول مبين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 فكذبوا فان جاءناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 கவுமன கிசியும் இல ந மீனல் கவி وَمَا لَكُم لَّا تُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُم لَّا تَصُومُونَ وَمَا لَكُم لَّا تَسْجُدُونَ وَلَٰكِنَّنِي رَسُولٌ